<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا هناك مادة لو أريد أن هذا الفجر من يوم الأربعة 15 يناير تقريبا 13 و 14 ربيع أول 1435 هجرية أنا حاليا طبعا في مسقط عاصمة سلطنات عمان يفرح المرأة كلما انتهت فتنة وتعليقي في هذه الدقائق على انتهاء فتنة دماج في اليمن يعني بما كانت تحمر من آلام ويعد لها من أن تحلد فتنة في اليمن في طولها وعرضها بين كان يعد لها أن تحدث بين سنة والشيعة أو بين الزيدية والشافئية وما شبه ذلك الخلاصة ان فتنة الدماج انتهت والحمد لله بمعنى أن لجنة الرئاسية أنا كنت أريد اكتب أكتب عنها أن أتحدث عنها أمس لكن قدمنا الكلام عن الرحلة هنا العمانية من ال... ربما أقرأ الموضوع الرئاسي طبعا الخلاصة في اللجنة الرئاسية في اليمن أعلنت الاتفاق وتم التنفيذ تقريبا على أن خروج الحجوري وهو مفتي السلفية في دماج خروج مع طلابه إلى الحليدة إلى وادي مور وأن يبقى أبناء صعدة في صعدة لكن الحجري ليس من صعدة هو من, من تهامة وهناك حساسيات في هذا الموضوع طبعا سننعلق على الذين ورطوا الحجور ورطوها الدماج ورطوا, ورطوا الـ على الـ يعني آل الأحمر يعني أو حسين الاحمر في هذه الفتنة يعني ما كان لها داعي وأتت نتائجها خسارة أكثر مما كانوا يتوقعون يعني أو أكثر, أكثر مما كانوا يخططون له وهذا درس للغلو خاصة غلات السلافية درس لهم بأن لا ينكرون الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فعندما يعني يوفدون إلى, إلى دماج 12 ألف طالب من دول العالم يعني ما هو ما ماذا عند الحجور حتى يكون عنده 12 طالب أجنبي كما رأيت في, في البيانات لكن دعوني أقرأ البيان الرئاسي ثم أعلق عليها فهذا النقل من اليمن ابرس اظن المهم في عده عده صحف يمنيه قال مصدر يقول الخبر قال مصدر مسؤول في اللجنه الرئاسيه بدمج بان الحلول التي تم الاتفاق عليها في دمج رات بتوافق من كل الاطراف واللجنه مشكله بما في ذلك إيقاف اطلاق النار واحلال القوات المسلحة محل الاطراف المتنازعة إلى يقول بأن خروج الشيخ وأكد المصدر بأن خروج الشيخ يحي الحجوري مع من أراده من الطلاب إلى محافظة الحديدة قد تم بناء على مقترح مقدم وفق منطق شرعي من الشيخ يحي الحجوري نفسه الذي, أض... الذي انطلق في وثيقة الاتفاق من قولها عز وجل والفتنة وأشد من القتل وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن هذا كلام جيد هذا هو الكلام السلافي وليس أقتل أي حوثي في أي مكان هذا الكلام السلفي يقول نعم نواصل وفي ضوء ذلك وضع اللجنه وضع على اللجنه وضع لللجنه الوساطه ما ادري ايش مكتوب هذا وفي ضوء ذلك كانه وضعت اللجنه مقترحا يعني تقريبا العباره فيها تشويش يتضمن ايقاف الحرب ورفع الحوثيين عنهم وفك الحصار وتبادل الجثامين والخروج من دماج الى منطقه الحلهيده امنين بضمانات اللجنه وان تتكفل الدوره بالتكاليف وسائل النقل الى ما ونوه المصدر يعني هو كانه مصدر رئاسي ونوه الى ان الاخ عبد الملك الحوثي قد حمل اللجنه التي وصلت اليوم الى صنعاء ومعها الحاجر الرساله الى الاخ رئيس الجمهوريه حفظه الله التزم فيها عن كافه انصار الله هذا كلمه انصار الله هو اسم للحوثيين يعني اسم الاسم الشرعي لهم المسجل نظاما نظامي التزم فيها بعدم الاعتداء على الشيخ الحجيري وأتباعها أثناء خروجهم خروجا آمنا وفق الأليل المتفق عليها مع اللجنة هذا جيد هذا يظن وأن أهالي دماج أخوة آه وأبناء ومواطنين مثلهم مثل الحوثيين لهم ما له من الحقوق وعليهم نفس الواجبات هذا كلام كل هذا الكلام جميل يتبدلون السلام والاحترام والتقدير ويرسخ قيام الإخاء والتسامح وتقافة السلام والتعايش والتنوع المذهبي والحرية الفكرية ونبدأ لغة التكفير والتحريض والفتنة وأكد المصدر بأن عبد الملك الحوثي أوضح في رسالاته لأخر رئيس, رئيس الجمهورية أن الهدف هو الوصول إلى فتح صبحة جديدة المقصود أن الـ بخروج, الـ بخروج الحجوري من دماج خلص الحجوري طبعا هو خليفة مقبل الوادعي أصب بعد خروجه و يعني شعوره أظن قتل ابنه الله يرحم الجميع شعر بالضعف وأنه على وشك الحوتين يقوي عليه بعد أن هزموا حسين الأحمر في عقر داره نوا ناحية وعمران والجوف أظن فشعر بأنه سيهلك فعاد إلى اللغة السلافية الجميلة أن السعيد لمن جنب الفتن وأن سنخرج كلنا إلى الحديدة إلى وادي مور فكان رد فعلا الحوثيغان جيد بأن التنوع الفكري وهل الدماج الأصليين وليس الوافدين إليها من أماكن أخرى لنا ما لهم ما لنا وعليهم ما علينا وعلى أساس الحرية الفكرية وتنوع المذهب هذه الفتنة انتهت بهذا الجمال ولم نكن نتمنى أن تتوسع أكثر لأن حقيقة لم يكن القنوات السلفية السفيهة مثل وصال وكذا يعني كانت كان عندها دماج أهم من فتح في مسجل الأقصى وكذا يعني يسجدون لله إذا علموا بواحد قطعة رأسه وكذا هذا ما كنا نقول لهم نقول لهم يعني هذا هذا ال هذه الشراحة وهذا القتل وهذا ال أيضا علقت كثيرا على كلمة سعد البريك في تحريضه شابا غرا من أولاد حسين الأحمر أسمو حسين من أولاد عبدالله بن حسين أسمو حسين الأحمر شاب غر صاحب تخازين وجلسات مو صاحب علم ولد بأنه يعني قائد حاشد وأنها إذا التفتت حاشد التفت الكون مع يعني ما يجوز هذا يعني على يتي حال أيضا هنا يقول تم نقل الحجور مع القيالات السلفية على طائرات إلى يعني هنا الروابط و طبعا رفضوا أهل الحليدة استقبال الحجوري طبعا الصور هنا ندري هذه الصحيفة أظنها هذه الصحيفة التي أنقلناها الخبر هذه يمنية صحيفة يمنية الحجوري الأراد أن يذهب إلى الحليدة بحكم أنها منطقة فرفضوا استقبال أهل الحليدة يقولون نحن لسنا بحاجة لاستغلال اخر يقصدون من الاحمر وجماعته أن تقوم فتنه في الحديدة ومن حيث ينتقل السلفيون يستخدمهم الاخوان الاخوان والقبليون يستخدمون السلفيين لانه صدج في التفكير فياتون يلا الله قوموا حاربوا جهاد و... فيقوموا وما يتحملون ما يكونون جد المسؤوليه حتى لو اعطوه حتى لو غلوا فيهم وانهم ما فيهم ترى ما المقصود هنا تذكر الصحيفه اليمنيه بدا السلفيين في مناطق في مناطق في على الاستعداد لمقاضره معقلهم الرئيسي طبعا هذا يمكن خبر قد قبل ان قد تم لكن المركبات الضخمه التي تحمل طبعا طلب الحجور الحجوري زعيم السلفيين كان طلب اربع ايام فقط يخرج وطلب ضمانه من الرئيس من الحوتي انه لا يلاحقونها على ما فعله هو وجماعته هذا هو العقد هذا العقل وليس كلام سعد برايك أنه أو أن منطقة جهاد يعني هم عارفين أنه ارتكبوا ممكن بعض الخاص الأجانب الطلاب التكفيرين الأجانب كأنهم كانوا يعدون لشيء فالأخير نعم وقالت صحيفة السياسة الكويتية أن خروج السلفيين من دماج يأتي إثرة موافقة الرئيس عبد الربو منصر هذا على مطلب زعيم السلفيين نفسه بإيقاف الحرب ورفع الحوثين الحصار و وان تبادل جثث القتلى وان يمنح ام اربعه أيام لخروجه ومعه من طلاب العلم بشكل امن الى الحديده وطلب حصول ضمانه من الحوثي انه ما يلاحقه يعني في الحديده فالمقصود طبعا ثم ذكر انهم رفضوا هالحديد استقباله ف يقول محمد عياش اللي هو عضو الحوار عن عن الحليدة او عن مناطق تهامة نرفض أن تكون الحليدة الصفقة لأي أعمال سياسية أو فرض مناطقي كما نرفض أي محاولة لنقل الحجور مع هي للحليدة لأن ذلك يعني أن تكون موطن للفتن وهذا عقل طيب أين يذهب الحجور هذه منطقة الحليدة فاضطر أن يذهب إلى الشماء الشماء الواديمور لأنه فيه سلفية ناحية يقول واديمور تم تجميعهم يمكن من الأحمر أو الله علم ربما يقيم هناك يقول أن المتحدث باسم السلفين صرور الوالي قال سكان دماج لبلغ عيدهم 3000 إضافة إلى 12000 طالب شوف شوف يعني سكان المدينة انا ما رأيت في عمري ما سمعت بأن الطلاب الوافدين إلى مدينة أكثر من سكانها هذا هذا غير معقول ولذلك طلعت مصدقية الحوثي بأنه الطلاب الآتم من الخارج إلى المدينة غريب طبعا لا هل 12 طالب هؤلاء نصفهم ربما أجانب خارج اليمن ونصفهم من وكانه ما في ما في عالم للحجور السلفيين موجودين في صنعة في تعز في اب يعني لماذا, لماذا هنا في هذا البقعه الحذيه يجب تكثيف الطلاب هذا الهم السلفي هذا الغرور السلفي الغلو السلفي انه لا بد من في مناطقهم يعني العلم اذا ما تعلموه لله ما في فائده يعني أذهب نكاية يعني واحد يذهب من تعز يدفعوه إلى أن تتعلم في صعدة عند واحد مثل الحجوري ليس له قدمة ليس له قوة في العلم كأناس في مأرب وفي صعدة أقصد في مأرب وفي تعز وفي صنعة نفسها وفي تامة في المراوعة أيضا وفي أيضا جنوب اليمن كلها سنية هذه مناطق كلها سنية فالنطق أن يطلب منهم أن يذهبوا إلى ديمناج من أجل فقط النكاية وأنهوا لروافض وأن هذه هي العلم لغير الله على الاتحاد فلما يكون عدد سكان البلدة تلك ثلاثة آلاف واثنى عشر آلاف طبعا كلهم يقول سيغادرون الطلاب بعضهم إلى الحديدة وبعضهم لمناطق متفرقة من اليمن واعتبر ان خروجها من دماج بمثامة اعدام لهم هذا يقصد هذا السرور الوادع هذا السلافي لكن الطلب كان بطلب الحجير نفسه كما ذكرت اللجنة الرئاسية يقول مؤكدا ان هادي ضحى بدماج, بدماج مع سكانها وسلمها لحثين هذا نفس الكلام اللي السلافي يعني كأنه يقول هذا الكلام ارضاء للوصال وسعد مريك بس يعني هذه الكلمات ضحى مساكين ولا هم طلبوا هذا لأنهم يعني وجدوا ان الفتنة يعني كما ذكر الحجوري السعيد من جنب الفتن أن يرجع كل واحد إلى منطقته دون, دون نكايات طبعا يمكن بعض الأخوة يقول طيب ليش أنت ما ترجع بديمانك <تصفيق> وأنت مقيم في الرياض انا ما عندي مثل الحجوري لا لا 12 ألف ولا سلحتهم ولا اعتديت على البطحة والناصرية لا مو صحي لو كان موجودا بفكره نعم نحن مع وجود الشخص بفكره في أي مكان ولكن هذه المماحكات وهذه السياسات وهذه التوظيفات الإخوانية أو الحزبية أو بين قوسين الأحمرية اليوم من بعض أهل الأحمر هذه التوظيفات يعني لزج السلاثين في, في فوهة المدفع لأغراض حوارية وانتخابية ومراكز قوة ما يجوز أن يكون السلفيون بهذه الغفلة ما يجوز يعني أن يدفع بهم الأخوان في الفوء ثم يتخلوا عنها عادي الاتحاد يقول هنا وأن وأنه كان الأفضل لهذه بقاء الطلاب الأجانب في دماج وجد من أن ينتشروا في أرجاء اليمن طبعا, طبعا طلاب الأجانب بالمرة خارج اليمن ناحية سياسية المفترضة يعني يعالج فضلني إذا ترقوا وطلبوا العلم في مناطق اليمن لن تكون لك فتنة طبعا هو قرار سيادي يمني ما أحب أن أتدقل فيه وإنما أتدقل أنا في مسألة أهمية عدم النكاية في العلم لا, لا أذهب إلى منطقة حتى أجمع 12 من أجل أعمل يومنا الأيام جهاد و... يعني العمليات اللي من تحت التحت من تحت الطاولة هذه ليست لله فيجب أن يكون العلم لله ولا بس وقف علي اتحاله حزب الرشاد أيضا اللجنة أمهلت السلافيين أربعة أيام لمغادرة المنطقة طبعا من يسمع كلام الحجوري في بداية أن القتل فيهم وليس فينا ونحن مستعدون ونحن ما يجوز في اتصال له مع ربي عمد خلي اسمعوا الفخر وأن الروافض وأن التحريض والأحمر حملهم يعني فالأخير ماذا انتهيت الأحمر والحجور يساعد لبرايك انتهي انتهيتم باتفاق بني النظير خرجتم خروج بنظير من المدينة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذا المبالغة بأنه ستكون وسيكون هذا الشراهة للقتل والبغض ما يجوز لأنه أنا, أنا لا أقولها هنا شامتا لأن هؤلاء ابناء دماج الذهبوا حتى الحجيري نفسه قتل ابنه وكذا الشر كل الشر في هذه يعني هم أخوة جميعنا بنو الإنسان سلفية وشيعة وسنة ومسلمين وغير مسلمين ليكن هدف كل مسلم أن يقلل من مساوئ من من أن يلقي الأذى بالطرف الآخر لكن ماذا نفعل بالمجانين بمعنى البوذي النصراني اليهودي غير المحارب إذا قتل ابنه, ابنه هو ترى يحزن مثل ما تحزن أنت إذا تشرد هو يجوع مثل ما تجوع هو يبرد مثل ما تبرد هذا الشعور الإنسان يجب أن يكون موجودا نحن نحزن مثل هذا الخروج استطيع أسميه خروج دليلا دليل للأسف خروج الدليل سببه قنوات الفتنة والتحرير وسببه الاحمر المستغل الذي استغل تحشيد الجهلة والشباب يعطي كل واحد مبلغ بسيط حتى يهاجم من الحوثي كافر وكذا هذه فتنة نعم تستطيع أن تقول أن الحوثي أو جماعة أنصر الله لهم عليهم المظالمة التالية واصبر وتحمل وطالب وكذا كل ما ملت إلى السلم ما أمكن يكتب الله فيه بركة هذا هو التقوى وكلما كذبت وحشرت وحشرت أورث الأمور ينعكس هذا المكر لا يحق المكر السيء الا باهله فينعكس عليك فالاخير هذا المحرب سعد بريك نايم في الرياض وقناه توصل مع مع مع هذه الدماء في سوريا هذه هذه نتائجها وهذا التهجير الذي يشبه خروج به الناظرنا المدينه يلا بس خذوا اللي في يدكم هذه نتيجه الغلو السلافي يعني يورد يعني حتى القبليون أعقل قبيلة حاشد أبدا ما, ما وقفت مع الغر حسين, حسين الأحمر ما وقفت معه نحن نريد للجميع في سوريا في اليمن في العراق في مصر نريد للجميع أن يعيش بسلام يتعور الشيطان يترك الامر لله ليس عليك هداهم يا حبيب سالك هداه ليس لست عليهم بوكيل هذه هذه القاعده القرانيه التي كررها القرآن لست عليهم بوكيل ولا بحافظ ولا بمسيطر ولا بكذا هذا يقولها للنبي وهو نبي ومعه حق مطلق فكيف انت ايها السلفي او ايها الشيعي او ايها ال... وانت ما عندك حق مطلق ما تعرف فانت لست اترك الاخرين وحريتهم اتركهم مع معتقداتهم يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعطل الحسنة لكن ليس عليك هداهم المقصود الآن إذا خرج الحجور إلى اتهامة يجب أن يستفيد الدرس هو والسلفيون الذين معه لن ينفعهم المحرضون القنوات تحرض والقبائليون يحرضون وهم يخزنون ومرتاحين وأنتم تدفعون من أبنائكم ومن شوف الحسين الأحمر عندما فجر بيته هو تقترب له الحثي فهر هرب الى صنعاء وبرتاح جلسات قات وانتمها تحملون يعني هذا الصور المقاس التي اراها صورا صورا الرحيل فيها فيها حزن حقيقه حافلات كبيرة تقش الدنيا وادوات يعني بسيطه يعني بدائيه يعني فرش وكذا ما يجوز شنط كبيرة هذا عندي شنطة هنا خبراء من الشنط القديمة أو سيرات قديمة هؤلاء بالله هم اللي حرطتموهم وقلتم بأنهم كذا و... ما يجوز يعني أن ي... فالأخير دفعوهم ف... فهو يرس لكم أنتم أيها السلافيون العقلاء أنا أخاطب العقلاء أتركوا قنوات الفتن والله لن تنفعكم مثل ما رأيتمهم في دماجه اتركوا قنوات الفتن اتركوا دعاة الضرار اتركوا هؤلاء المحرضين تعلموا كتاب الله وتعلموا الحديث والجرح والتعديل كل شيء وخلاص بيّنوا عليكم البيان ما عليكم الممحكات وايضا لا تنسون بأن قواطع القرآن مقدمة على مطمونات الحديث الآن أكلم سلفيين يعرفون علم الحديث،, يحبون علم الحديث قبل أن تذهبوا إلى زيادة رواها مسلم او زادها أبو يعنى أو عند البزار وصحت بإسناد قبل هذا يا جماعة انظروا إلى القرآن الكريم الذي فيه القواطع المشتركة من الاعتصام بحبل الله جميعا الإيمان بالله واليوم الآخر والصدق والعدل والأمانة وبر الوالدين الصدق قطعية قرآنية فلا تكذبون العدل قطعية قرآنية فلا تكذبون هذه أولى من زيادة وجدتها عند أبي يعلى أو صححها الألباني أو صححها فلان ما صححه الله أولى بالأخذ والرفع من الصحة والألباني فلا يغرنكم الحديث ولا يغرنكم هذا ال... هذا الامتلاء نفوسكم بعلم الحديث الحديث هو صحيح علم الحديث مطلوب في حدود يعني بس بعد أن نحكم الثقافة القرآنية القواطع القرآنية المشتركات القرآنية حسن الخلق الصدق أن نقول حق أين ما كنا لا نخشف الله لو تلائم الحق أين ما كنا انتبهوا ليس ضد الآخر حتى لو أقول الحق لو أنا داخل طائفتي داخل مذهبي أينما كنت أقول الحق لي وعلي هذه خلص لو, وجدت، لو وجد الصدق عند, عند غلوة السلفية انتهت المسألة فقط يصدقه طبعا والآخرون يجب أن لكن الكذب السلفي كما قلت الكذب الغلوة السلفي هو الأساس اليوم هو الذي يخلط العالم كله الكذب السلفي في القنوات وفي الدعاء وفي كذا مثل ما قال هذا الداعي اللي طلع في قناة وصال من اليمن خبل من عندهم يقول تلذذ بأن النساء والشيوخ نحاصرهم هذه يذوقوا قطرها هل, هل هذه اللغة العالم هل هذه اللغة الإنسانية قال والله أننا حاصرناهم من حرب حرم والله نحن نتلذذ كذا يقول نتلذذ بأنها لا تصل إليهم الشيوخ والنس لن يصل إليهم لا بنزين ولا طحين ولا كذا هذه خير هذه غير صحي هذه... هذه وحشية طبعا البعض يقول طيب الحودي حاصر أيضا هذه لا تكذبون هو فقط في الأسلحة يعني كما كما وإلا ما كانوا بيطلعون الدم ما كانوا بيطلعون في الأسلحة الثقيلة في الأسلحة أما الأشياء ثانية تصل نحن الآن نضطر تدفعون دفعا نقول كان انه دافع عن الاخر بس نحن نقول كذبكم هو السبب كذبكم كثير جدا كثير كذب وصال والغلاه كثيف كثيف لدرجه هائله يعني ما ما أن ما ان تفعلوا 20 جريمه يعني ما ان تفعلوا جريمه متيقنه حتى تتهم الاخر ب 20 جريمه كاذبه وكذوبه كما قلت نعيد الصدق ليس عندكم صدق عودوا للصدق صدقوني كل المسائل تنحل فقط لا تضللون الناس بالكذب ولي كبيرة مع الغلو السلفي والكذب ما كنت لاقوم بهذه الحده معهم لولا اني اعرف يعني صرت صار خبرة خلاص 25 سنه من الاكاذيب وعرفنا طبعا ما أعمل ليس معنى هذا الاختلاف العلمي نعم قد يختلف البعض علميا وقد يخطئ ويصيب واو ماشي انا بس اقول الكذب كلمة الكذب السلفي كثير جدا كثف متراكم هائل له ادواته ومخططوه وناشروه ومتلقوه وجمهوره اوه هذه لا تسالوا عنها هذا قصدي ولذلك معظم من شو مطور الان في الشام شوف بين الجماعات السلفية المتقاتلة شوف الكذب يلا إن صدقتمهم جميعا ما تجي الحق لا يتع... على يتحال إذن الخبر الصار في هذه رغم الحزن في خروج هؤلاء يعني بهذا الطريقة حقيقة ما أحب هذا المناظر يعني شهادة لله ما أحب أن يكون قاسي الخروج بهذا الشكل ثم يرفض في الحديدة لا يستقبل وهي بلاده ثم لكن من الذي لكن يبقى هنا شيء جي جيد وهو تاكيد الطرفين السلفي والحوثي جميعا والرئاسه على تجنب الفتن وعلى التنوع وعلى انه هذه فتنه فتنه شد من القتل ويعني هذه من, من الكلمات وان يعني كلماتهم انتهاء الفتنة جيد هذا في حد ذاته انتهاء الفتنه وارتياح الناس خلوا الاحمر يعلي خزن خلوا سعد بريك ينام قناة وصال أيضا تلفلف أكاذيبها هذه وخلوا الناس يسعدون يعني لماذا اليمن يكفيه ما فيه من فقر وما فيه من فتن هنزيد له وطبعا هذه الفرحة في, في انتهاء الفتنة وليس في يعني في بعض الأشياء التي صاحبت ما كنت يعني ما مرتحتنا من المشهد الأمانة يعني مشهد الخروج كذا بالحافلات والعفش والرز وكل من معهم يعني بس هذه كأنها اللجنة الرئاسية والرئيس عبد الربو منصور هذه رئيس الجمهورية اليمنية يعني كأنهم عرفوا أنه, أنه لا حل إلا هذا لأنها ولا سيستغلهم آل الأحمر ودعاة الفتنة فالأفضل أن يعود الحجري إلى بلدته كل واحد يعود إلى بلدته وأهل دماج الأصليين من أهل الصعادية يبقون بس جيد يعني ما أظن في مشكلة يعني هذا الـ لكن الـ كما قلت القادمون إلى دماج 12 كما ذكروا عليتي حال الحمد لله على انتهاء الفتنة هذه ولو ما أقتل ما نعرف المستقبل ودعوتي للجميع من زيدية ومن شافعية من حوثيين ومن سلافية توظيف قواطع القرآن الكريم والعيش بسلام وأن الهداية على الله ليس بيدك أن تفتح قلب فلان أو فلان ولو شاء الله لهدى الناس جميعا ضعوها أمام عينكم وتعايشوا بسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته